بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضعام Să vă One vă mulțumim One of قَدْ أَفْلَعَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقُوا يَا هَا And then...